براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غَيْرُ معجز الله وأن الله مخذ الكافرين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 إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذنة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بِجَاؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اتَّقُوا شَاعَنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَقْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنصُرْكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبِ اللَّهُ عَلَى مَن يشاء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 َ نَصرََكُم اللهَّ في مَواطِنَ كثيرَةِ وَيَومَحٍَُ إذ جبتْكُم كَسررَتُكُم فَلَ تُغْنعكُ شَيئ وَبااقَت عَلَْيكُم الْ الأرْرضُ بِمَا رَحبَت ثمَُّ والَّتُم ثمُ والَّْيتُم مُدَبرين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 ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً فَتَنكَفَعَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ انَّ مَن نَّسِيَ ازيادةٌ فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُم سُوءُ أَعْمَالِهِم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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابت قلوبهم ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره اللههم دعاتهم فتبطهم فتبطهم وقيل قاعدوا مع القاعدين ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله هم بعاثهم فثبطهم وقيلقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا قبالوا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه يبغونكم الفتنه وفيكم ثماعون لهم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 وَإِ جَهَمَّ مَلَ مُحيبَة بِالكافِرين إِ تُصبَكَ حَسَنَةُ تَسُهُم وَإِن تُصِبَكَ مُصيبَةُ يَقولُوا قَدأ خَذْنَا أَمْرَناَا مِنْ قَبللُ وَييتَوَّ وَهُم فرَحون قُلَّ يُصبَناَ إِللاا مَا كَتَبَ اللهَّهُ لناَا هو مَوْلَانَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ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 إِ فْوَط إِفَة مِنكُم نُعَذِبَ ط إفَةَ بِأَهُ كَوا مجرِمين نُعَذِبَ ط إفَةَم بِأَهُ مجرمين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 عقَبَهُمْ نِفَاقَ فِي قُلُوبِهِم إ يَوْم يَلْقَونَهُ بِماَا أَخْلف اللهَّه مَا وَعدُوه بماَا كانَوا يَيتْذبون أَلَمْ يَعلموا أن اللهَّه يَعلملَ صِغَْهُمْ وَنَجَوهُم وَأَن اللهَّه عَلَامُ الْ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 وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهمم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 رَض بأَ يكُوا مععَ الْ الخَوَالِفِ وَوطُبِععَ قُلوا بهِهمم فَهُم لا يَفْقَون لكن وسُول والَّذينَ آمنوا معهُ جَهَدُ بأَموالِهمِم وَأَ فُتِهمِم وَول إِكَ لَهم الْ الخَيرات وأولئك هم المفلحون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 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحصنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدمع حَزَنًا تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا لَّا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يعلمون ي تَذِرُونَ إلَليْكُم إذَا رَجَعْتُم إلَيْهِم قُلَّ تَتَذِروا لَّؤ مِنَ لَكُمْ قَدنَ بآنَ اللهَّهُ مِنْ أَخْبارِكُم وَسَيَرَ اللهَّهُ عمللَكُمْ وَرَرسُولُهُ ثَُّ تُ رَدّونَ إى عَالِمِ الْ الغَيْبِ والالشَّهَادَةِ فَيُونَبّئؤُكُم فَيُنَبِّئؤُكُم بِمَا كُنتُم تَعملون. فَيَحْلِفُونَ بالِاللههِ لَكُمْ إذهُ قلََةمْ إلَيْهِمْ للتَِضُوا عَنْهُم فَآارِضُوا عَنْهُ إِهُم رِجَسُ وَمَؤوهُم جَهَن مجَزَ أَم بِمَا كانَوا يَكْسِبون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 وَمِنَ الْ الأعرَابِ مَ يَاتَّخِذُ ماَا يُ فِقُ مَْرَمَ وَيتَرََّّصُ بِكُمُ الدَّوائِر عَلَيْهِمْدَائرَةُ السَّوْءِ واللهَّهُ سَمع عَليم وَمِنَ الأعرَابِ مَ يؤمِنُ بالِاللَّهِ وَاليَْومِ الْآخِرِ وَياتَّخِذُ ماَا يُ فِ قُقْربَات هندَ اللهَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُول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 وَسَتُرَدّونَ إى عَالِمِ الْ الغيبِ والالشَّهادَةِ فَيُنَبّؤُكُم بِمَا كُنتُم تَعملون وَآخَرونَ مجونَ لِأَمرْرٍ اللههِ إَّا يُعَذِبهُم وَإَّا يتُوب عَلَيهِم واللَّهُ عَليمٌ حَكيم والَّذينَ التَّخَذوا مَجددَ بِارَ وَكُفْرَو وَتَفْريق بَيْنَ المُؤمنِنينَ وَإرْصَادَل لِمَنْ حَاردَ اللهَّه وَرَرسُوللَهُ مِنْ قَ وَلا يَحْلِفٌَّا إن أأَرَدَنا إِلَّاحُسنَا واللَّهُ يَشهَدُ إهُ لَذبُون ل تَقُم فيِيهِ أَبدَا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 فَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْهُ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقْطَعَ قُلُوبُهُمْ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 فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله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 ولا مخنطة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغضب الكفار ولا ينالون من عدو نئيلا ولا ينالون من عدو نئيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّضَرْبُ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ نُصْرِفُ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حسبي الله ونعم الوكيل بالمؤمنين رؤوف الرحيم فان تولوا فقل حسبي الله فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم